اني رباني يذلكرني رباني واذلني وهذبني وجعل سلوكي عنواني بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الديني ثم أما بعد إخواني وأخواتي أحبابي في الله تبارك وتعالى أشهد الله أن يحبكم فيه وأنني أتمنى على الله تبارك وتعالى أن أجمعنا في الدنيا على الخير فاء الخير ونفع الغير أولئك الذين كفروا بآيات ربه ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفر واتخذوا آياتي ورسلي هزوة الآيات بتتكلم عن إيه عن إحلال الرؤية الخاصة رؤية العقل والهوى مكان رؤية رب العباد سبحانه وتعالى وده فريق ليس بالقليل من الناس حتى من المسلمين الأسف الشديد وإلا لم يطل إلى درجة الكفر الأخسرون أعماله من البداية كده هو فيشتغل وخسر عمله الذين ضلق عيهم في الحياة الدنيا يعني بعيد خاص الضلال واحد تاية تاية يعني مفيش نور فبيخبط او فيه نور بس ماشي بالغلط يعني يا واحد ما عندهش علم فماشي بيخبط مش عارف الصح والغلط ايه يعارف الصح والغلط ومع ذلك ماشي وما اختلفوا الا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم عارف بس ماشي غلط الاثنين بيوصلوا النتيجة واحدة هي الضلال الإنسان إذا غلط وعنده إحساس بالغلط هو على خير إذا سرتك حسنتك وساءتك سيئتك فأنت مؤمن يعني لو واحد بيشرب الخمر ومتدايق من نفسه أنه بيشرب الخمر لسه في خير لكن بيشرب الخمر ومفصوطه مزقطة أنه بيشرب خمر وبيحتقر اللي بيشربش خمر يقول لك راس بلا كيف عايز أطع السيف آه. ده بقى دخل في مرحلة خطيرة جدا ده بعيد قوي بعيد بعيد عن الله سبحانه وتعالى وبعيد عن الصالحين من عباد العز وجل بعيد عن المنهج ضل سعيهم في, في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا هكذا يحدث لأناس كثيرين جدا في واقعنا ونحن يجب أن نعرف الشر لنتوقعه سيدنا عمر ذكر أمامه رجل من فضله ومن بركاته ومن خيره ومن ومن قال هل يعرف الشر قال لا قال ساقع فيه يعني الواحد فينا مجرد أنه قاعد يذاكر طالب طالبة من امتحانات وضغط شرح أصلي في الجامعة والبنت تأخر الصلاة أو ما تصليش مجرد المسألة دي ما يحصل قسمة عقلية عند الإنسان ان الصلاة مش مهمة المذاكرة اهم هنا ضل صعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون لانهم يحصلون ونصرون عنه لما نترك ايات القرآن الكريم التي تقول بصوت عال سيبقى مقامع لقلوب هؤلاء الذين يعيشون بعيدا عن القرآن قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظة قلوبهم ويطبل ويذهب غيظة قلوبهم وبعدين احنا نروح نرتمي في احضان الاستسلام لعداء الله سبحانه وتعالى ونستجديهم ان يمنوا علينا بشيء من السلام نحن قد ضل سعينا في الحياة الدنيا ونحن نحسب اننا نحسن صنعا لان القرآن واضح واقوال العلماء والفقهاء واضحين جدا جدا إذا احتل الديار الإسلام وجب الجهاد على الكبير والصغير والرجل والمرأة والسيد والعبد والحر ويخرج الولد بغير إذن أبيه والمرأة بغير إذن زوجها والعبد بغير إذن سيده. يعني ما فيش استئزام لصد أعداء الله تبارك وتعالى والإمام الجويني يقول يجب المبادرة في أول قدوم الأعداء فإن الدفع أهون من الرفع لكن احنا لعاد عندنا دفع ولا رفع كفاية اتباع لمنهج قالوا لنا روسيا في وقت من وقت دية اليد الرحيمة اللي بتقف امام البرجوازيين وبتساعد البلورتاريا والغلابة والاشتراكية والمعرفش ايه وايه واقنعونا بيها سنوات طويلة وكان كان المنهاج الاشتراكي بيدرس علينا في المدارس وإحنا صغيرين وفجأة بأدرة وفي يوم بليلة طلعت روسيا بوحش كاسر وأمريكا هي الرحمة بقت ماما أمريكا هي الرحمة اللي بتاعت الأرض كلها مذذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء ومن يلعن الله فلن تجد له سبيلا إن المنافقين يخادعون الله وخادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالا يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا مذذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء شوية هنا وشوية هنا يعني ليه لماذا هل لا يوجد عندنا منهج هو وحده والمنهج الصحيح على وجه الارض كلها فماذا بعد الحق الا الضلال فاستمسك بالذي احيي اليك انك على الحق المبين هل ليس لدينا تاريخ ناصع حي فيه النور والخير والحضارة والرقي هل نعظم ان يوجد فينا قادة وعلماء وخبراء يستطيعون استلقاذ الأمة والبلد هل نحن فقراء أرضنا ليس فيها بطرول وليس فيها نهر النيل وليس فيها محيطات وبحار وأنهار أنا أستحضر قول الشاعر أحمد شوقي عندما يصرخ في الأمة العربية والإسلامية وفي أهل مصر بشكل خاص شباب النيل إن لكم لصوتا ملبا حين يسمع مستجابا فهز العرش بالدعوات حتى يخفف عن كنانته العذابة أمن حرب البسوس إلى غلاء يكاد يعيدها سبعا شدادا وهل في القوم يوسف يتقيها ويحسن حسبة ويرى صوابا عبادك رب قد جاءوا بمصر أنيلا سخت فيهم أم سرابا حنانك حنانك واهدي للحسن تجارا بها ملك المرافق والرقابة أكلم في كتاب الله إلا زكاة المال ليست فيه بابا وتسمع صيحة في كل واد ولست تحس للبر انتدابا أنا أصرخ بهذه النداءات بين أبنائي وإخواني وأخواتي بين قومي وعشيرتي من أبناء مصر والأمة العربية والإسلامية بين كل غيور على دينه كف اتباع لمناهج غربية وشرقية كف اتباع وزحف وراء الغرب فرنسا 18 شهر حتى يسمح بإدخال محل واحد مكدونالد ثم رفض الناس أن تلوث النكهة الفرنسية في الطعام بمطعم واحد من المطاعم الأمريكية ونحن فتح لهم الأبواب على مصراعيها. فرنسا عمل بوليس آداب لأي واحد بيعمل في الحكومة يدخل على النت بغير اللغة الفرنسية انه يحاكم على الفور وربما يفصل في المرة الثانية او الثالثة واحنا حياتنا كلها باقت لغة اجنبية بعض البلاد العربية ترفع التليفون على اي شركة لك لو انت عايز لغة عربية لغة انجليزية اضغط رقم واحد عايز لغة عربية اضغط لرقم اثنين في دول عربية شركات عربية أصحابها عرب ظلت صعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا حاطين اللغة العربية لغة القرآن نمبر two رقم اثنين واللغة الإنجليزية رقم واحد أنا أقول لغة العربية يجب أن تبقى أبدا لغة انتماء واللغات الأخرى لغات استعمال وفارق هائل جدا بين أن تدبر حياتك اليومية ببعض اللغات الأخرى لا حرج في ذلك لكن اللغة الأم التي تعتز بها تتحدث بها يعلو صوتك بها تتعلم منها اللغة والأذب والقيم والدين والمروءة والنجدة هي اللغة العربية إنما للأسف الشديد أنا يعني عندي حالة خجل الله سبحانه وتعالى ينادي علينا قل هل أن ننبئكم بالأخسرين أعمالا كثير. الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعة لما الرسول يقول لك انفر بذات الدين تربت يا وتروح تدور على بنت كل مؤهلاتها شكلها حلو كل مؤهلاتها أن هي يعني لغتك كده بكلمتين و... هتتعب كتير في المستقبل مش هتطور الحياة زوبية بينكما وإذا طالت هتطول على دخل وألم وجراح ليه ضل صعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون انهم يحسون ونصنع لما يبقى راجل مات وترك اولاد صغار دول ايتام اللي الموجودة في التاركة دي اول حق يجب في التاركة ايه تكفيل وتجهيز الميت بالمعروف مش نجيب صييت وشيخ ونعمل صوانات ونعمل معرفش ايه وايه ونصرف عشرات الالاف عن قبها وحال موت يعني ريتها فرح يقول الناس يعني خدتها السكره يعني انما لما تأتي سكره الموت وناس ليسش قدرت فوق ها لو الله يعني عيب ولا صح ولا يليق يروح الناس يأخذون بالعرف الغالب ان احنا نجيب صييت ونعمل سوانات ونعمل معروف شيء ونأكل الناس ونذبح ذبائح كل من اموال الفقراء انا اقول هذا اكل اموال الفقراء بالباطل ان الذين يأكلون اموال اللي تم إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا دول عشان يعملوا نفسهم إيه وضع اجتماعي عرف اجتماعي ما يخلفوش العرف الاجتماعي هذا الأمر كله مخالف. بشارع الله تبارك وتعالى قل هدنو نبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل صعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا لما بتزيد المسألة دي يوم بعد دي يوم بعد يوم الإنسان ما بيبدأش بالكفر مرة أحدا لكن لما بتزيد يوم بعد يوم اختيار الله بيتوارى واختيار الإنسان يعني هو اللي بيكون الأصلة واختيار العرف العام تبعية العرف العام بيجي على الإنسان وقت بيكفر بالله سبحانه وتعالى أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائي عادش بيفكر في الأخرة في آيات الله عز وجل بيفكر في حاجة واحدة بس بيفكر كيف يرضي هواء والعرف والناس اللي حواليه ولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعملهم حتى الخير العمل أبلكد راح فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا كان وزنهم عند الناس وخدوه خلاص كان وزنه عند نفسه عندما كان يدور حول هواه وحول نفسه الله سبحانه وتعالى يقول في هذه الآيات أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا سمعوا الآيات وما مريش بحاجة منها المهم جدا يا إخواني وأخواتي أنا مش حابب الآيات دي أبدا الشيطان يسوه لنا إن إحنا بعاد عنها وإن إحنا الحمد لله إحنا يعني لسنا من هؤلاء أي أمر تستحسنه في وجود شرع رباني معناه بشكل واضح إنك دخلت في هذه الدائرة الأخسرين أعماله الذين ضلوا سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحصلون لنا سرعة يبعزين نعمل مراجعة ويبعزين فاكرين لما تكلمنا عن قيما المعايير للصح والغلط للخير والشر للحق والباطل للقرآن والسنة فنقيس كل أعمالنا بمقياس الشرع وليس بمقدار بمقياس الطبع أو بمقياس العرف الجاري حواليه إذا خالفنا الطبع والعرف امتثالا للشرع احنا باذن الله سنكون من الفائزين المفلحين باذنه سبحانه وتعالى وده املنا في اخوانا اخواتنا ورجاءنا اللي عنده حاجة بيستحسنها فيها شرع واضح قلبك بيقولك لا ما تعملهاش ده ميزان ربنا حطه جواك سيسألك عنه يوم الايام ما تعملش هذا الشيء اللي انت متردد فيه الاسم ما حاك في صدرك وخفت ان يطلع عليه الناس تبقى البر حسن الخلق تجد نفسك مرتاح وانت بتعمله مبسوط جدا وانت بتعمله سعيد ان انت بتعمله فعندك معيار الشرع وعندك معيار الفطرة وعندك ميزان العقل يعني عندك تلت موازين تقدر لك العمل ده دا من داخل في دائرة الخسران ولا في دائرة الايه التجارة الرافحة مع الرحمن سبحانه وتعالى فلازم توزن ولازم تحدد انت فعلا مع الله ولا مع الشيطان ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن يعبدوني هذا الصراط المستقيم ولقد أظل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تعملون هل نريد أن نقف هذا الموقف يوما ما أحسب قطعا أن لا نريده بل نريد أن نعيش وأن نموت ونحن وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلام والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا صرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما نسأل الله أن نكون من أهل الفردوس الأعلى وأن يجنبنا أن نكون من هؤلاء الذين ضل صعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحصلون صنعا جزاكم الله خيرا وشكر الله لكم والسلام عليكم رحمة الله وبركاته القرآن رباني مد